وداعا والقلوب دموع ذر الاحزان تضطرم ودمع ساكب يجري على الوجنات على الوجنات فراقك فت في عضدي وشل لاجله القدم ورمسك دام في خلدي مدام ما عاشت القيم رحلت بغير ما خبر وذاع بوجدي الالم فجعت وقلبي المكلوم لا يرقى فيلتئم لا يرقى لا يرقى لا يرقى فيلتئم حميدا كنت في الدنيا كريم الطبع ملتزم حميدا كنت في الدنيا كريم الطبع ملتزم وكنت لنا بها املا وسعيك في الهدى قدم وعشت بها على حذر وغيرك راتع نهم وانت اليوم في شغل وجرحي نازف كلم وجرحي نازف كلم في يا ربي رفعت يدي وكل خاضع لكم في يا ربي رفعت يدي وكل خاضع لكم الا ادخل دار رضى وفي الفردوس ينتظم